أين وصلنا بالصرف؟ صفحة كم؟ صفحة ثلاثين وستين طيب نعم أخذنا الباب الخاصه بالفعل شرعنا فيه وعلمنا وعلمنا أن أبواب الثلاثين المجرد مع مضارعه ستة ما هي التي تحتاج إلى دواعي ما هي التي تحتاج إلى دواعي من الأبواب الستة نعم عد عد فعل فعل يفعل تحتاج إلى دواعي ضم ثاني فعلى يفعل تحتاج إلى دواعي كسر أو شهره والتي فيها شرط الفتح شرط الفتح فعلى يفعل شرط الفتح شرط الفتح وهو أن يكون أن تكون العين أو اللام من حروف الحلق وفعل يفعل هذه ماذا قياس فعل يفعل فعل يفعل شاذ طيب قال بعد ذلك ولمزيد الثلاثي بحرف ثلاثه ابنيه لمزيد الثلاثي بحرف ثلاثه ابنيه انتبه الان اعطيك فائده الافعال المزيده نا وكنا قلنا سناتي بفائدة في المصدر لكن إن شاء الله غدا في درس متممة ذكروني الأفعال المزيدة الأفعال المزيدة مع كثرتها مع كثرتها لكنها مقيسة مقيسة أفعل إفعالا فاعل مفاعلة تفاعل تفاعلا تفاعل تفاعلا مقيسة مقيسة في ماذا في مضارع عن مضارعها مقيسة في مصادرها مقيسة في اسماء الفاعل المجرده مجرد الرباعي ايضا سهل مجرد الثلاثي في ابوابه يحتاج الى سته ابواب فعلى يفعل تاره يفعل تاره يفعل تاره هكذا فهي المجرد الثلاثي تشعب إلى ستة أبواب أما المزيد فهو وإن كان بالزيادة على أبواب كثيرة لكنه سهل المزيد سهل لأنه ينقاس وينضبط ينقاس وينضبط انظر مثلا إلى الفعل إلى أفعل هذه قال الأول أفعل نحو أكرم يكرم إكراما وأعطى يعطي إعطاء هذا كلها على وزن إفعل. أفعل يفعل افعالا وأقام يقيم اقامه واتى يؤتي إيتاء أيضا على وزن أفعل يفعل افعالا لكن حصل لها أشياء قد مرت بنا قال والأمر منه أفعل بقطع الهمزه المفتوحة لمزيد الثلاثي بحرف ثلاثة أبنية حتى لا نتشتت سنقرأ الأبنيتاء سنقرأ الأبنية ثم بعد ذلك سنرجع لبيان بعض الفوائد في الأمثلة ذاتها انتبهوا إذن الماضي الثلاثي المجرد مع مضارعه كم أبواب الذي يقضناه في, في الدرس السابقة ستة أبواب هذه ستة وحسب الآن ولمزيد الثلاثي بحرف ثلاثة أبنية كم صارت تسعة قال ولمزيده بحرفين خمسة أبنية كم صارت أربعة عشر ثم بعد هذا سيأتي للرباعي المجرد وزن واحد هذه خمسة عشر ولمزيد الرباعي بحرف, بحرف وزن واحد أيضا نبقي أبقي ماذا ولمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية إلى آخره نرجع نجمعها في الأخير قال ولمزيد الثلاثي بحرف ثلاثة أبنية ما معنى مزيد الثلاثي بحرف أن تكون أصوله ثلاثة وبالزيادة تصير الحروف كم أربعة فهو مزيد الثلاثي بحرف نحو الأول أفعل نحو اكرم ما هو الحرف الزائد يا هارون الهمزة سند يكرم إكراما واعطى يعطي إعطاءا وأقام يقيم إقامة وآتى يؤتي والأمر منه أفعل أكرم أعطي أقم آتي قال الثاني فع على بتجديد العين بتجديد العين ما هو الزائد يا سامح إحدى العينين إحدى العينين اختلفوا هل الزائد هو العين الأولى أم الثانية والأقيس أنه, أنه الثانية لأن الزيادة تلحق لا تسبق يعني في هذا والأمر سهل في هذا الأمر سهل قلت الزائد هي العين الأولى العين الثانية ما يؤثر قال نحن فرج يفرج تفريجا وزكى يزكي تزكية الثالث فاعل ما هو الزائد يا إدريس؟ الألف نعم نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا ووالا يوالي موالاة وولاءا ولمزيده بحرفين خمسة أبنية لمزيد الثلاثي بحرفين خمسة أبنية الأول إن فعل إن فعل ما هو يا صلاح الهمزة والنون إن فعل فعلى هذه الوصول وإن الهمزة والنون هي الزوائد نحو إن كسر إن كسر ينشق إن شقاقا ينقاد قيادا وانمحى ينمحى إن قال الثاني افتعل افتعل يا عمر إن الزايد الهمزة والتاء نحو يجتمع يجتمع اجتماعا واشتق يشتق اشتق اشتقاقا ونحو إدعى وذكر واتصل والتقى واختار وخصم وتقدم لك في باب الإبدال أصل إدعى والدكر واتصل والتقى واعلم هنا أن أصل اختار سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله ما هو أصل اختار وأصل خصم اختصم وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لكن نحن نمر الآن على الصياغ ثم سنرجع إلى تفصيل الأمثلة إن شاء الله انتقلوا الى الصيغه الثالثه قال الثالث افعل ل بشد اللام نحو احمر يحمر احمرارا عندك يا عبد الرحمن ما هو الزائد في احمر الهمزه وإحدى الراءين في احمر الراء الاخيره مشدده ف افعل لا الهمزه اللامين احمر الهمزة وإحدى الرائين قال ومنه رعوى يرعوي يرعواء وحول هذه اللفظة فائدة نوردها مع غيرها من الفوائد بعد سرد الأوزان الرابع تفع على ما هو الزائد مشتق التاء وإحدى العينين نحو تعلم يتعلم تعلما وتزكى يتزكى تزكيا وكان قياس هذه الأخيرة ضم ما قبل الياء سيأتي إن شاء الله تعالى عند الشرح تفصيلي ومن أمثلة وزن تفعل إدكر والطهر سيأتي توجيهه الخامس تفاعل تفاعل يا عبد الله ما هو التاء التا والألف سنت. نحو تباعد يتباعد تباعدا وتسار يتسار تسارا ومنه ادارك والثاقلا يدأصروهما تدارك وتثاقل وسيأتي تفصيله. إذن هذه خمسة أبنية لمزيد الثلاثي بحرفين. قال ولمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية. أربعة أبنية بثلاثة أحرف ثلاثة أصول ثلاثة أصول وثلاثة ماذا زوائد؟ الأول استفعل نحن استخرج. نحو استخرج ما هو الزاد في استفعل عند من هارون الثلاثة الأولى الهمزة والسين والتاء نحو استخرج يستخرج استخراجا واستغنى استغناء واستقام استقيم استقامة سياتي أسر الآخيرة الثاني افعو على افعو على عندك يا عبد الرحمن الهمزه والواو وإحدى والواو الهمزه والواو وماذا افعو على افعو على وإحدى العينين الهمزة والواو وإحدى العينين نحو عشوش باعشوش باعشي شابا وحدود بيحدود بحدي دابا وسيأتي أصرهما قال الثالث إفعول بشد الواو بشد الواو إفعول عبد الله عندك عبد الله الهمزه والحرف المشدد التي هي الواو المشددة الرابع قال نحو اجلوذ يجلوذ اجلواذا الرابع افعال بشد اللام نحو حمار احمار احميرارا فتح الهمزة وال والالف واحدى اللامين قال والياء في نعم سيأتي بيان حميرار من الذي حصل قال وللرباعي المجرد وزن واحد إذن الرباعي الكلام عليه إن شاء الله إذن الثلاثي المجرد مع مضارعه ستة أبواب والثلاثي المزيد المزيد بحرف له ثلاثة ابنيه أفعل وفعل وفعل, وفعل والمزيد بحرفين خمسة ابنيه انفعل افتعل افعل تفعل تفعل ومزيد الثلاثي بثلاثة له أربعة أبنية استفعل افعو على افعو ولا افعال هذه أوزان المزيد من ماذا من الثلاثي أوزان المزيد من الثلاث من, من الثلاثي, مزيد الثلاثي طيب نبدأ الآن ب. مزيد الثلاثي بحرف نرجع إليه وانتبه قال ولمزيد الثلاثي بحرف ثلاثة أبنيها الأول أفعل نحو أكرم يكرم إكراما وأعطى يعطي اعطاء وأقام يقيم إقامة واتى يؤتي إيتاء والأمر منه أفعل نأتي إلى المثال الأول أكرم يكرم إكراما هذا ما فيه اشكال أكرم يكرم إكراما فيه فقط أن يكرم أصرها ماذا أصرها يؤكرم أن يكرم أصرها يؤكرم حذفت ماذا حذفت الهمزة الثقل مع الابتداء بهمزة المتكلم حين تقول أو اكرم تقدم هذا في اي باب في اي باب تقدم هذا في باب الحذف في باب الحذف طيب اكرم يكرم اكراما المثال الثاني اعطى اعطى الألف هذه منقلبة عن الياء يعطي إعطاء الفائدة في هذا أو الشيء الذي أن هذه الألف منقلبة عن ماذا عن ياء أعطى أصراء أعطى ياء تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا ولهذا رسمت ياء الثاني الهمزة هذه أصرها يا إعطاي تقدم معنا في درس ماذا في درس الابدال أن الواو أن الواو أو الياء إذا تطرفتا وقبلهما ألف زائدة ماذا يقلبان همزة من يأتي بمثال سماو سماء سماو وبناء وكساء كساو بناي تقدم هذا في درس الإبدال المثال الذي بعده نعم ماذا قال بعده أقامة أقامة يقيم إقامة تقدم معنا الكلام على اقامه ما أصر أقام على وزن أفعل أقام على وزن أفعل أصرها أقوم أفعل أقوم ما حصل لها ما الذي حصل لها أقوم تحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح ننقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله ثم الواو ما تجانس الفتحه الواو ستنقلب الفا حرفا مجانسا للفتحه ستصير اقام هذا تقدم في اي باب في باب النقل في باب النقل نقل حركه حرف العله الى الساكن الصحيح قبله فان كانت الحركه المنقوله تناسب الحرف الذي نقلنا الحركه منه اكتفينا بالنقل وان كانت لا تجانسه قلبنا حرف العله حرفا مجانسا للحركه المنقوله أقام. اقامه يقيم يقيم ما اصرها يقيم يقيم اصرها يقوم على مثل يكرم يكرم يقوم حصل لها أيضا ماذا؟ نقل انتبه نقلنا حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح القاف ساكن صحيح الحركة هذه لما تنقلها إلى الساكن الصحيح هي كسرة نقلناها من الواو هل الكسرة تجانس الواو؟ ما تجانسها فسنقلب الواو حرفا يجانس الكسرة ما هو الحرف الذي يجانس الكسرة الياء سنقول يقيم إقامة إقامة هذه تقدمت كلها تقدمت فيها بل فقط إقامةً أفعل يفعل إفعالا أصراء اقوام إفعال إكرام اقوام أيضا باب النقل ما الذي حصل تحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح ننقل ننقل ماذا حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله هي الفتحة الآن سننقلها إلى القاف الواو هل تجانس الحركة المنقولة أم لا تجانسها تجانسها أم لا تجانسها لا تجانسها لا تجانسها سنقلب الواو ماذا حرفا مجانسا للحركة التي نقلناها ما هو الحرف المجانس ألف إقاء وبعدها ألف ثانية هذه الألف بدل الواو وهذه الألف الثانية التقى ماذا؟ التقى ساكنا الواو التي قلبناها ألف وبعدها ألف أخرى زائدة التقى ساكنا بد من حذف أحدهما نحذف أحد الساكنين فإذا حذفت أحد الساكنين تعوض عنه بالتائي المربوطة فتقول إقامة ما الذي حذف الأول أو الثاني فيه ماذا فيه خلاف تقدم معنا في باب النقل تقدم في باب النقل إذن هذه أمثلة ماذا أمثلة أفعل بقي مثال أخير مثال آخر. آتا آتا يؤتي يؤتي إذا أن آتا نصروه بهما أصله أأتا أأتا أصله ماذا أأتا ما هي قاعدة اجتماع الهمزتين إذا اجتمعت الهمزتان والثانية منهما ساكنة وجب قلب الثانية حرفا مجانسا لحركة ما قبلها هذا الهمزة الأولى مفتوحة فيجب قلب الهمزة الثانية الساكنة هذه ألفا آتى. لذلك قيل فيها آتا يؤتي ما فيها اشكال ايتاءا اصرها ماذا ائتاءا ائتاءا ايضا قاعدة اجتماع الهمزتين اذا اجتمعت همزتان والثانية ساكنة وجب قلب الهمزة الثانية حرفا مجانسا لك لل لحركة الهمزة الأولى. فتقول ماذا؟ إي. الهمزة الأولى على حالها. الهمزة الثانية ساكنة. ستقلبها يا أن إي تا أن طيب. إذن هذه أمثلة أفعل. وهذه كلها تقدمت معنا في الدروس السابقة. إنما تحتاج إلى مراجعة. ونحن رسمناها على السبوره للمراجعة طيب نكتفي بهذا وغدا إن شاء الله تعالى نواصل سمنا. كيف؟ لماذا لم يذكر المضارع؟ لأنه شيء ملتزم لا يختلف صيغة واحدة أفعل مضارعه يفعل فعل مضارعه يفعل فعل مضاعره مضارعه يفعل أما فعل يأتي مضارعه على يفعل يفعل يفعل هكذا فعل يأتي على يفعل يفعل لما كانت تلك أوجه في المجرد أتى بالستة الأبواب وفي المزيد شيء واحد ما يختلف إذا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك